أَعُدُوهُ وَاسْقُرُوهُ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُ وَإِن تُكَذِّبُ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِيدُ أَوَلَمْ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 ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء اليه تقلد ومن انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء